هو الله أحد الله صمد لم يعد سماوات ومن الامر ومن اماش من شيء بعد اهلا الثنا والمجد احق ما قال العبد وكل كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا يعلمها ولا حبة في ظلماء الأرض قوّات كل ضعيف وقوّت كل ضعيف ومنزع كل ملموم ما من تكلم منا سمعت كلاما ومن سكت عليه تسر و من عافى فعليك رزق ومن عاشف عليك رزق ومن مات ما اليك منطلقه اللهم مهدي la no, no. يقاتلون من اجل اعلاء كلمه الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه ونصرته of yeah. love to <laughs> فإنا نرقب إليك فيه ونسألك إياه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتبع علينا إنك أنت التواه الرحيم سبحانه ربك رب العزة عن ما يصفون السلام والحمد لله رب العالمين بسم الله